عطانا خير ونعم والحمد لله واجب من فضله الضا في عطينا عطانا خير سنة أحلام تزخر في اللويا سمينة قام الوطن تخطيط وانضم سانة وسخرف وبهبهينة دولة تطور عز واسلام بين الأمم دولة بنينة والشعب متهني بلا مرتاح في هذه السنينة ma هو واجب علينا اللي عطانا يما و ياما تنفذوا في عطينا هذه <تصفيق> جهود دعاء نسعى لمجد الله عنينا شامخ فيه ترفى ونسعى لصلح المسلمين ننبذ لذي واشي ونمام نترك كلام الواشيين الله عطانا خير وانعام والحمد له واجب علينا الله في عطينا من فضلها في عطينا تستاهل بعد محسن